الله من الشيطان الرجيم <تقلأ> مريم إن الله سقفك وتحرك واستفاك وتحرك واستفاق على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك وسجدي ورك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 الصالحين في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا من الصالحين ويكلم الناس في المهدي كهلا من الصالحين ويكلم وكهنم ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسكني بشر. قال كذلك الله يخل. سيوا لي سوآتكم وريشا ولباس ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني إنه يراكم هو وقبيلهم من هيت لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاهشة قالوا وجدنا عليها وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمْ كل عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۖ وَكُنْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلِ الْأَمْرُ رَبِّي بِالْقِسْطِ, بالقسط وَأَقِمْ وَجْهَكَ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ ۖ وَكُلْ وَلَا كل مسجد مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کما بدأتم فری، فما بدأتم تعود، کما ك... بدأتم تعود. عزب بدأ دلایس بالله من الشيطان وعیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربكم إن زَلزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَائِعِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَكُلُّ ذِي حَمْلٍ حَمْلَهُ وترى, حمل وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شديد ومن الناس مَن يجادل في الله بغير عِلْمٍ ويتبع كل شيطان مَّرِيدٍ كتب عليه أنه ۖ تولاه ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال زرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من سهير من وإذا تتلى عنه ولا تنفع الشفاعة الا من ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة قلو قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العليم الكبير قال الحق وهو العليم الكبير والمن يرزقكم من يرزق السماء والارض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قبضت تعتم عتت أن أمر ربها ورسله فحاسبناها حتابا شديدا وعدبناها عذابا وفرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباء الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولينه آمَنَ مِن لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَيُخْرِجَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يؤمن بِاللَّهِ ويعمل صالحا يدخله جنات من تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يخلق السماوات وماوات ومن الارض نسلا يتناسلون او بين يتنزل الامر بينهم نرته علم الله على كل شيء قدير وان الله قد افاق بكل شيء علما صدق الله